بسم الله الرحمن الرحيم هو <تصفيق> <صفيق> <تصفيق> <صفيق> الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيب العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم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 الدقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتيل الولي الحبيب المحصن مبده المعيد المحي المميد الحي القيوم الواجد المالد الواحد الأحد السمد القادر المقدر en dan ga ik naar de dan de de de de بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد وارض عن العيد فلا تزفت بعده ابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المertas والمقنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد طرح محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن لك مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما باركت على ال <سؤال> ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وانتق عديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى كما بارك على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك تعالى على ابراهيم انك حميد مجيد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 اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على الابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على الابراهيم ان تحديث المزيد اللهم صل على محمد النبي وازواجه واماه المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صلّي على إبراهيم إنك عبد نجيدة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارز على إبراهيم ودرب على محمد وعلى آل محمد كما درعبت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 Allahumma ta'anne ala Muhamnazi wa ala Alim Muhammedin kama ta'anneke ala Ibrahim wa ala Alim Ibrahim inlaka aminum najid Allahumma sallim ala Muhamnazi wa ala Alim Muhammedin kama sallimta ala Ibrahim wa ala Ibrahim <سؤال> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وعن محمد وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid Allahumma ala 'abdika wa kama ala Ibrahim وعلى على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلي ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والبقاء المحمود الذي وعدته واجزه عنا معهم واجفي أفضل أجازك لبياً عن قومه ورسولاً عن رمدي وصلي على جميعي خاني من اللبين وصادقين يا أرحم الراحمين الله صلي على محمد النبي أمي وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم أبالك على محمد النبيل. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته كما صليت على ابراهيم لتعنيذ النبيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى ال وصحبه كما باركت على ابراهيم لتعنيذ النبيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي <تصفيق> اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ال ابراهيم انك عبيد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك عبيد مجيد وصلى الله على النبي الامي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 أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعي أسناه لله الطيبات السلوات لله السلام عليك أيه الحدي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله الا الله وحده شريك لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيه وبركاته صلوات طيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله السلام عليك النبي والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله أسأل الله جنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات والسلام لله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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وألا ساعة آلية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي وأهلين الدعيات الطيبات والصلوات والكتبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله الدعاء لله الصلاة لله السّاکية لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهد والله لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله التحيات الطيبات والصلوات والذاكرات لله أشهد إله الله لا شريك له محمدا عبده ورسوله السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين الطيبات لله أشهد وأشهد أن ومحمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين الدحيات أسلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين الدحيات لله الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله التحيه وبركاته الصلاهات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا إله إلا ويشهد أن لبحمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله